ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م حسابهم وهم ف غ ف للعلوم ة ر ن الاسلاميه يأتيهم ربهم من من ذكر محدث ت م ع ه ن ظلموا ل هذا حسابهم أ ت ت و ن ا ل س ح ر و أ ن تبصرون ك ربي قال ي ع ل م ا ل ق و ل في ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض وهو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م بل قالوا أ ض ع ا ف أ ح ل ا م بل ا ت ر ا ب ل هو ش ا ع ر ر فليأتنا بآية أ كما س ل ا ل ل أ و م ا آمنت ق ب ل ه م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 موسوعه ا النابلسي ن م كانت للعلوم وأنشأنا ا آخرين ل ا س ل ا ب أ م ي ا ل ك م ت س أ ل و ن ق ا ل و و ا يا ل ن ا إما كنا ظ ا ل م ي ن فما ا ز للعلوم ت ت ك د و ه م حتى ج ع ن خامدين ا حصيدا ه م الاسلاميه ق ا ل لاتقذناه م ل الله إن كنا ن الرحمن ق على الباطل ف ي ا هو زاهق و ل ك م ا ل و ي ل م م ا تصفون وله موسوعه ن د ل ا ي س ت ر و ن ا ب ل س ي للعلوم ن ا ل ا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض ه م ي ن ن كان ش ر و لو ف ي ه م ا إلا الله آلهة لفسدتا فسبحان الله رب الله العرش ع موسوعه ا ي ص ف ن لا ي أ النابلسي نكن ذكر هذا من معي وذكر ق ل أكثرهم ل ا ي ع ل م و ن ا ل ح س ل ه م معرضون وما ي ه وقالوا اتقذ شركه ح الهدى شركه دعويه ن غير ربحيه ذات ق مضمون ل اجتماعي لمن ارتضى فهم من ت ه مشفقون ومن يقل منهم اني إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 كل في فلك يسبحون وما د ع ل ن ا لبشر من قبلك الخلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإليناك ر ج ع و ن و إ ذ النابلسي رآك ا ذ ي ك ل ا ه ز و ا ه ذ ا ا ل ذ يذكر ي آ ل ه ت ا م ي ه م ا س م ك ا ف ر و ن خلق ا ل إ ن ن من س ا ع ج ل سأريكم آ ي ا ت ف ل ا ت س ت ع ج ل و ن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 قد استهزئ برسل م ن قبلك فحاق ب ل ا ذ ي و س ر و ا م ن ه م م ا ك ا ن و ا ب ه يستهزئون ق ل م س ي ك ل ب ا ل ل ي ل و ا ا ل ن ه ر م ن ا ل ر ح م ن ب ل ه م عن ذكر ر ب ه م معرضون أم لهم تمنعون آلهة تم أصر موسوعه ل ا ل ن ا ب ا ا ه م حتى ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا ي ر و ن أ م ا نأتي ا ل ا من س ل ا ن م أنذركم و ل موسوعه النابلسي ا إذا ي ل و للعلوم ا م ي ن ن و ض ا م الاسلاميه ي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 موسوعه ا الثماثيل التي هذه أ النابلسي عاكفون ا ا ن ا ب للعلوم ق كنتم ا ك ا ل مبين ق ا س ل ا ب ي ه رب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ا ل ذ ي ف ط ر ه ن ا ع ل ى ذ ل ك من ا ل ش ا ه د ي ن و م الاسلاميه ب ر ن ف ج ع ل م ج ذ اسماء الله ه م ع ل م ا ل ي ي ه ر ج ح و ن ى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 ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ي ن ط ق و ن فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ا هؤلاء ي ن ط ق و ن قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ل موسوعه من النابلسي ه للعلوم الاسلاميه يا نار كوني بردا كوني و ا على اسماء ر الله بي كيدا ف ع الحسنى أ ر ي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 و ك ا ن و ا ل ن ا ا ع ب د ي آتيناه ن ولوطا ح ك م ه و ع ل م و ن ج ي ن ا ه من ا ل ق ر ي ة ا ل ت ي ك ا ن ت ت ع م ل الصبائث إ ن ه م ك ا ن و ا ا قوم ق سور س ف ي ن و أ د خ ل ن ا ه في ر ح م ت ن إنه ا م ن ا ل ل ص ا ح ي ن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 سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ن ن ج المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ربنا تذرني فردا و أ ن ت خير ا ل و ا ر ف ي ن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ل ح موسوعه ا كانوا ي ا ر ع ن في الخيرات ي و د و و ن ا رغدا ر النابلسي و ك خاشعين والتي أحصنت فرجها فيها من روحنا للعلوم ن ا ا ه ن الاسلاميه ف ع ب موسوعه ت ق ط أ م ر م بينهم ا ل إ ل ي ن ا راجعون ب ل ن ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت و ه و م ؤ م ن الاسلاميه و إ ن اسماء ل و و ن ح الله م ع ى قرية أ ه ك ن ا ا أنهم ل ا ي ر ج ح و ن ى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 يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق م ع ي د ه وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض ي ر ف ه ا عبادي الصالحون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 قال م و س ك م ب ا ل ح ق و ر ب ن ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا ع ل ى م ا تصفون